يلا نسمع يا عبد يلا يوم الاثنين يوم إنت جب قلب صافي يوم إنت صدّت وجافي أظن يا زين كافي هذا الزعل والعناء. يوم إنت جب قلب صافي يوم إنت صدّت وجافي أظن يا زين كافي هذا الزعل والعناء.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 الحصار قبل الحصاد يلي يلي يلي بلع ما زرعت ولكن سروع بعض الأماكن تموت قبل الحصار قبل الحصاد قبل الحصاد قبل